كم هو صعب ان نتحدث عن حياة من أعط الحياة معنى الحياة كم هو صعب ان نتحدث عن شجاعة من تنحد الشجاعة اجلالا لهم كم من الصعب ان نكتب نحن بالحبر الجاف عمن كتب حياته بالدم ما اصعب ان نتحدث نحن الاحياء الاموات عن حياة من كرس حياته كل حياته من أجل فلسطين القضية والوطن، ولكن الأمانة والواجب تدفعنا لهذه المحاولة رغم مرارتها. من يرتدي ثوبك المزين يا سيدي، من يرتدي كوفيتك السوداء يا أبو عمار، يا أبا عمار، من يغفو على خفقات قلبك الخافته لتسري في دمه رحلة الانتصار. من يمسح حبات العرق العالقة على جبينك الوضاء، وأنت تلاحق جلادك من ميدان إلى ميدان، تسرقنا حياتنا خلسة، فتمتد نحو سرب السحاب الهائمة في رحابة المكان. سيدي، سيدي، سيدي، امنحنا وأنت في عليائك نشوة الموت وكرامة الشهداء. سيدي، امنحنا وأنت في عليائك. نشوة الموت وكرامة الشهداء كيف تعلو راياتنا كيف تعلو راياتنا وتنتصر على الانتصار كما كل الشهداء أنت يا سيدي كما خليل الوزير والكمالي وأبو شرار الثائر دم الشهداء الثائر في وجه الطغاة وروح المستضعفين التي لا تنحني لموجات الذل والانكسار. كما دمكم هو زيت الثورة ووقودها المشتعل في وجه العدو المستعر. بركت يا سيدي، بركت يا سيدي وسلمت يداك وأنت تمطرهم بالحق وزخات الرصاص المقدس. سيدي صعب علينا أن نقترب من دمكم. سيدي صعب علينا أن نقترب من دمكم. صعب علينا أن نلملم ما تبقى من طهركم إلينا لكنه دم الشهداء لكنه دم الشرفاء لكنه دم الأحرار يدوي في ضمائرنا يدوي في ضمائرنا فلا تغفو عيوننا ولا تنام, ولا تنام, ولا تنام